بسم الله الرحمن الرحيم ا لحق ق م ل حق ق وما ادراك ما لحق ق كذبت ثمود عاد بالقارعه فام تمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصراتين سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَاكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازُ نخلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ أَخِرُ عَوْنٍ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئِ فاصْرُص رَسُولَ رَبِّي فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّبِّ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ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 كَثِيرَ طَوْفِهِمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ تابيا فهو في عيشه راضيا في جنه عاليا قطوفها دانيا كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليا وانما من اوتي كتابه بشمال ذا يم يا ليتها كانت القاضيا ما اغنى عني مالي واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا لي لم اوت كتابا ولم ادري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيا ما اغنى عني مالي هلاك عني سقانيا خذوه فغلهم ثم الجحيم صل سِيَلَتِ الذَّرْعِ مَا 70 ذِرَاً فَاسْلُكُون إِنَّهُمْ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ العَظِيمِ وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَ يكون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقولك هم قل لي لم ما تذكرون تنزيلا من رب العالمين ولو تطول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين 126. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين 127. وإنه لحسرة على الكافرين 128. وإنه لحق اليقين 129. فسبح باسم ربك العظيم